تمر وكل حنين ويوم الفراق كمر السنين The sea. فخذ من شجون قضينا زمانا على حرقته وبتنا للقياك في لوعتي وأنعم جوارا ففي الجنة حياة الشهيد بلا طفلي الحبيب بعيني كغصن رطيب تذكرت لما بدات الكلام ففي قول بابا سرور لا نيل جهدي ولسنا منا في اذا غاصب الرام اذل لنا فانا الى ذلنا نستكيد ووعد الالهي اكيد لنا بنصر قريب وفتح مبين